وَأَنِسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي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 أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحرا مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسون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 ولئن أذقناه نعمة بعد ضرا أمست لا ذَهَبَ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخر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 مَكَانٌ يَعْمَلُ أَثَمًا كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاءٌ مَوْعِدُهُ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 أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشاهدها أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة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 فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنْ يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا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 وما آمن معهم إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِرٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيظَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّي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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكِ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ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 باتن الا هو اخذ بنا صيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابنتكم ما امسنت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونهم شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمُونَ نَجِينَهُ دَوْنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا وَنَجِينَهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِنْكَعَاد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 علي قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير وَيَنْقَوْمُ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْتِ الْفِئَأَ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَنْقُومُهَا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ طَاغِينَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبِ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوق إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسرد أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك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 إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا استطعت.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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 وَلَمَّا جَاءَ أَمُونٌ جِينا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الجفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظٍ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 فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تغكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون